موسوعه النابلسي ا ن للعلوم الاسلاميه ه أراك

م ن ز ل ب ه ع ل ي ك م ط ا ن ا فأي ا ل ف ر ي ق أحق ب ا للعلوم م م ن الذين آ ن و ا و ل م ي ا س و ا م ن ه

Thank、okay. you.